Oh, أعوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجنا وخشعة أصوات الشفاعة إلا من أبنى وذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم الله الملك الحق ولا تعجل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 مِنَ الْجَنَّةِ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّمَا لَكَ إِن لَّا تَجْعَلْ فِيهَا وَلَا تَعْرُ وَأَنَّكَ لَا تَقْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى وَاسْوَسَ لَكُمَا الشَّيْطَانُ سَوَّاهُمَا مِن طِينٍ فَخَلَقَ لَهُمَا مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَاهُ ۚ إِنَّهُ نَبَأُ الَّذِينَ عَادُوا فإِمَّا يَهْتِيَنَّكُمْ مِنِّْي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ونعذاب الآخرة أشد وأبطى أفلم يهدي لهم كما أهلك ما قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في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 أسوأ جم منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة أصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لو